Allah bin Allah, min al-Shaytan al-Rajiin. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Abrat bahaie. Bismillahi r Allah رب اغفر لي خطيئتي وهنا وهنا على عتكي وعلى هذه الخطوات بك من شر ما صنعت وهو لك بنعمتك علي وبعدم بوق لي ذنبي فانه لا يغفر الذنوب الا تيافار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا ولا إلا بالله العلي العظيم هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَهُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا سبحانك يا باعث من في الجدالة والمسمكات سبحانك يا مستعبة جميعي الخلايقي سبحانك يا مقدر الواجدي والصوافق سبحانك يا من لا تدر ولي لا فات. سبحانك يا مكبن الأزمنة بالأوقات قد ركبت علي ثم يقول الظالمون علما كبيرا سبحانك يا معتق الرقادي سبحانك يا مسبب كل سبحانك يا حي يا قيوم الذي لا يموت سبحانك يا إلهي وإله الناس خلقتنا ربنا بيدك بفضلتنا على كثير من خلقك فلك الحمد والنعمة ولك الطول الآمال تبارك ربنا وتعالي نستغفرك ونتوب إليك اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك وأنت الضاير فلا شيء يشبيك وأنت الباطن فلا شيء راك وأنت الواعد بلا كفير وأنت القادر بلا وزير وأنت المنذير بلا مشير قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزيع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيلك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتقرج الحي من الميت وتخرج الميت من العي وترجع من تشاء بغير حساب سبحانك يا من اتجع في الأولى عن جنيع الورى يا من تردى بالوقار والكبرياء سبحانك يا مالك جنيع الأشياء سبحانك يا من تعزز بالقدرة والعنى ويا من يعلم ما في الظواح السابعي ولا حسنا ويا من يعلم ما يتلاجلج في الصدور والأحشاء ويا من شرف العروض على المدن والقرى سبحانك يا من يعلم ما تحت الجبوب والثارى سبحانك يا من تعالى ولا طفعاً أن يرى تبارك ربنا وتعاليت لا رب غيرك ولا قائر سباك اللهم أنت المنعم المفضل المقيل شكر واشد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أنت ربي ورب كل شيء فأضل السماوات والأرض عالم الغيب والشهادت العلي الكبير المتعال طهى طاسين طه طاسين طه ياسين حميم حين مرج البحرين يلتقيان بينهما ورزه لا يبغيان الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عزنه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَاسِعَ كُرْسِهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَهُ لَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر علينا لا ينصر تازيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل ذنبي وقابل تبي شديد العقاب الطول لا إله إلا هو إلي المصير يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد من عزته ولا منازع له في جبروته ولا شريك له في ملكه Subhanallah ve bi'amdihi ila kuvveti illa billahi Ma yaşa Allah'u kana maa lam yaşa lam yakun A'lamu ennallaha ala kulli şeyin kadiru Ennallaha qada arda ve kulli şeyin ilman Allahümme la taqutulna bi'allamika Vela tuhlikna bimethulatika O'afinâ qavle Subhanallah il-melikil-guddûs Subhane dil-mulki vel-melekûd Subhane dil-izeti vel-azimeti vel والقدرات والكبرياء والجلال والجمال والكمال والبقاء والسلطان والجبروت سبحان الملك العي الذي لا ينام ولا يموت أبدا باقيا دائما ثبوا قدرة ربنا ورب الملائكة والروح الله معلمنا من علمك وفهمنا عنك وقلدنا بصمصى من أصلك اللهم اجعلنا لك شاكرا ولك ذاكرا ولك رائبا ولك مضواع ولك مخبتا وإليك منيبا اللهم تقبل توبتنا بغسل حوبتنا وسدد مقابلنا وسد سخيمة صدورنا وأذهبت أخلا برانا وليحنة من قلوبنا اللهم إنا نعوذ بك من جداع الفجاءة وحرق المانوسة ومن الإيحاة والغرات ومن الجمع والعنة ومن الأمور المضمرات اللهم اقسم لنا من خشتك كما تعول به بيننا وبين معاصيك ومن الضاعة كما تدخلنا وتبلغنا به إلى حضيرة القدس من اليقين ما تؤنب به علينا مصيبة الدنيا والآخرة وحشونا مع خير ما خير الا شاويذ وما تعنا به اسماعنا وبصرنا وقوتنا ما هيتنا وما ميتنا على ما هيتنا وجعل البارف مننا وجعل ثرنا على من ظلمنا على من عادنا وفى الخطايانا واكشف رزائنا وشف مرضانا ونبذ جوشنا واقضي أغطارنا ورحم ناجلينا ولا تجعل العاجلة أكبر أهمنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في دينا ودنيانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا وارزقنا وأنت رحم الراحمين اللهم إنا نسلك رحمة من عندك تأتي بها روعنا وتنم بها شاغفنا وتجمع بها شملنا وتشوي بها مروانا وتزكي بها أعمالنا وأوقاتنا وتلهمنا بها رشدنا اللهم إنا سألك بصمدانيتك وببعدانيتك وبهردانيتك وبعزتك الباكرة ورحمتك الواسعة أن تجعل لنا نورا في مسامعنا ونورا في عيوننا ونورا في جدافنا ونورا في حواسنا ونورا في نسمنا لنورا من بين يدينا اللهم زدنا علما ونورا وس هنا وأسننا نعمة ظاهرة وتباطنة حسبنا الله لديننا حسبنا الله لديميانا حسبنا الله الكليم لما حسبنا الله لحليم القوي لمن بغى علينا حسبنا الله الشديد لمن كانتنا بسعوب الله الرحيم وند السام حسن الله وف عند المسألة في الجد حسن الله الكريم عند الحساب حسن الله الأطيف عند الميزان حسن الله العكييم عند الجنة والنار حسن الله القتير عند السأات حسبي الله لا إ الله عليهلت رب العرش العظيم مرحب مرحب الصبحي وباليوم الجديد وبالإبان والفينة السعيد. وفي السافر والشهيد يكتب لنا ما نقول بسم الله العميد المجيد الرفيع المدود المحيد الفعال في خلقه لما يريد وهو أقرب إليه من عبد الوليد أصبحنا بالله يؤمن وبلقائه مصدقا وبعجته معترفا Bismillahirrahmanirrahim. Fi lulūhiyyati jāhida wa 'alallāhi mutawakkilā. Bi-smillāhi bi-risālatihi wa kutubihī wa bi-nabiyyihī wa hamalat arshihī bi'annahu wallāhul ladī lā وحده لها شريكا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النرى حق وأن الحوض حق وأن الشفاة حق وأن منكيرا حق وهادك حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث غدا ولا نرى ذابا إن شاء الله تعالى اللهم إنا ظالمنا أنفسنا فأفِنا فينا زرنا الكبائر واللمم إنا لا يغفر ما إلا أنت اهتنا لي أحسن الأخلاق فإنه لا يتي لأحسنها إلا أنت بيك وساعديك والخير كله بيديك أستغفرك ونتوب إليك آمنا اللهم بما أرسلت الرسول فهم أن الله بما أنزل من كتاب فصدقنا اللهم لا أجهن من كعيا قلوبنا من كعبورا اللهم جعلنا له منا وظلفا ولا تجعلنا غنينا وعميانا أنا ميمه ونفجا مدا اللهم انا نعوذ بك من تدهاب الرمة ومن النعتب والخضرة والخيرات والفيهج والرتهى بل عتلي بل رمائي بل فتنة اللهم جعل أول يومنا هذا صناعا وأوسده فلاحا وآخراه نجاحا اللهم جعل أوله رحمة وأوسده زهادة وآخراه تكريمة اللهم رزقنا من العيش شئ غده اللهم ارزقنا من العيش اربده ومن العمل اسعده ومن الرزق امسعه اللهم عافنا من الداء فكنا من فضلك وعليك اللهم بي عندك لا وصي ثنا عليك انت كما على نفسي عز جارك وجل ثناك وبلاغ حزن وجوهن ذو كبائر لا اله غيرك غيرك سبحانك كما عرضناك عق إبادتك يا معبود سبحانك ما عرفناك عق معرفتك يا معروض سبحانك ما ذكرناك عق ذكرك يا مذكر سبحانك شكرناك عق شكرك يا مشكور اللهم اوزينا شكر ما هي علينا فإنك عند الله الذي ارتفعت عن صفة الجبل لي. صفات قدرت ولا ضد شهدك حين فضرت المعروش ولا ضد حجزك حين براءة أو باط اللهم إنا نعود بك من حجبة لا تدرى ومن جنان لا يفسع من قلب لا يخشع ومن عواذ المرعون اللهم إنا نعود بك من حجبة لا تدرى ومن جنان لا يفسع من قلب لا يخشع ومن عواذ المرعون اللهم فاهمنا سررك يا بنا منا لباسا من في را من لطائف بافي غنينا المعارف يا نورنا هذه لطيف يا ستار أسألك أن تصلج على سيدنا محمد النبّر السالبّيّاء ونجد الأبرياء وزير قوان الأصفّياء ويوح الثقلين والضياء الخافقين ما ترفع وجودنا إلى فلك العرفان وتثبت شهودنا في مقام إحسان يا الله يا نور يا واسع يا رفيع يا من السماء بأمره مبنيّة والغبراء بقدرته مداعية والشواهق في حكمته مرسية والقمران بفضله مضيئة نسألك باسمك الذي ترققت منه الخنس والأزهران وتجلجلت منه لعنان وحير زمانا ونورا سادعا كاد برقه يذهب إلى بصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لا عبرة ليولي الأبصار طاسين و انا اعوذ بالله العلي العظيم من المعاذف والعروه والمحظور والممارحه والغمار ومكيده الفجار ومن عواتث العصر ومن شر الاجراني امن من شر الاجراني يا حافظ فظناج يا ولي ويا, ويا علي ويا عالي يا من لا اله الا الله لا يعلم أحد كيف هو الا يا الله يا عيو يا قيوم يا حق يا واحد يا عدو يا صمد يا وحاب يا فتاة يا محي يا مميت يا قحار يا سلام سلام قولا من رب الرحيم فسيكفيك أول الله وعلى السلام والعليم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك الكتوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار متكبير الخالق الباري المصور الوفاء المبدي المعيد البر المصير الرزاق القابض الباسط الخافض الرافع المعز يوم المقيت صادق الباقي الباقي الرؤوف النافع الضار الملك القديم الاخر العفو الغني الومنتقم التواب السميع العليم البصير حسبنا الله ونعم الوكيل يا من لا يمل يا ربنا و اليك يَا دَائِمًا ve فَنَائِمْ وَيَا قَائِمًا بِلَا عَزَابَ آلِمْ وَيَا مُدَبِّرًا بِلَا وَزِيرٍ سَهِلْ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ بَعْوَيْنَا كُلْ عَسِيرٍ اللهم لا مهنيع لما ولا موطي لما ولا روات لما ولا ممد لما عكمت ولا ينفع ذا الجد من كل الجد. Subhane Rabbi el Ali'il Azim, il Hasibi, il Hakami, il Adil, il Rapi, il Madi, il Hişyami, il Mucid, il Gani, il Reşid, il Sabur, il Celil, il Dediyen, Yur, il Mucid, il Camii, il Mauti, il Mânii. La ilahe illallahü el Vekil, il Şehid, la ilahe illallahü el Metin, il Mecid, la ilahe La ilahe La ilahe اعوذ لكلها كلها لله لا الله ولكل راسن الحمد لله ولكل رقاين شكر لله ولكل عجوبه سبحان الله ولكل نزل الله ولكل فينا الله ولكل رقاين شكر لله ولكل عجوبه سبحان الله ولكل نزل الله ولكل فينا استغفر الله ve her şebeve maşallah ve her kuzayı ve kaderi tevekkül et Allah ve her mescibetine ina Allah ve her taat ve maaciyet Allah halebala kuvveti Allah ve her şejabine istaantul Allah Allah بحمده عرشك كبرك وبياك وبجنيع خلفك الله الذي لا اله إلا انت اعتك لا شريك لك بان عبدك ورسولك لا حول ولا قوه الا بالله بالله العلي العظيم بان محمدا عبدك ورسولك لا حول ولا قوه الا بالله إلا علي ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رحمن الدنيا ويا رحيم الاخره اغفر أن واغفر لنا ورحمنا أنت رب غفرنا مولانا فان تخير الرحيمين بسم الله هو بسم الله الكافي هو الله بسم الله المعافي هو الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الله خير حافظا وارحم الراحمين والله وراءه محيط وهو القران في لوح محفوظ حافظوا على الصلوات والصلاة الوستوى وقوموا لله قانتهم إن كل نفس لما عليها حافظ يعمل حافظ الله يا عبيض فضل ثم أنزل عليكم من بعد الغم منة وعاسة يرشى ضائفة منكم ضائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير العقضان الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون فيه أنفسهم ما لا يودون لك يقولون لو كان لنا من لني شيء ما قلتناها ولا كل قل كنتم في بيوتكم رزال الذين كتب عليهم نقاط الإله مغاضعهم بل يبتل الله ما في صدوركم بل ما في الذين يقولون ربنا اننا منافئ فضلنا ند من بنا وقنا عذاب النار هؤلاء الصادقين الصادقين القائمين من منافقين ومن شهد الله أنه لا إله إلا هو البداكه ذو العلم قوي بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم ان دين عند الله الاسلام فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُنْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَا بِالْحَمْدِ فِي السَّنَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِينَ وَحِينَ تُطْحِيرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِي وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ أيحيي الأرض بعد ما فيها بجنالك تورجون نيتا بكت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر من نصيحتها عند ربي على أسرار مستقيم وما لنا لا نتباكل على الله وقد أذانا سنا ولا نسمع ما ذيك منوع على الله فليتباكل كل أن يصيبنا ما كتب الله لنا وما على الله فليتباكل المميمون فما من دَابَّةٍ في الْأَرْضِ إِلَّا عن الله يرزقها ويعلم مستقرها ومستدعاها كُلٌّ في كتاب مبين بكيم دابة دَابَّةٍ تعمل ورزقها الله اللَّهُ ويك وسامي العلي ما يفتح الله يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ من فلا ممسك فَلَا وما يمسك فلا مرسلنا من بعد رب العزيز والعليم فلا ينسى المرح يقول إن الله كل فريضة ما تدوم من دون الله نرادن الله إن هل يرادن برحمته هل من مزيات رحمته وعزبي الله عليه يتوكل المتوكلون وما جعل الله الا بشرا لكم وما جعله الله الا بشرا لتطمئن قلوبكم به وما نسوا اكفنا وارحمنا والله القادر القاهر الظاهر الباطن الفاطر اللطيف الخبير قوله الحق وله الملكية ما ينفق في السور العالم الغيب والشهادة والعكيب الخديج ya Hanlânu Ya Manlânu Ya Bedi'a Semaavati Ve Al-Ardi Ya Hayu Ya Qiyyum Ya Tal-Celali Ve Al-Ikram Nes'elke biyazanillahi mutiyyeta An'tan kul atba'ana Mutba'a al-Besheriyyeti An'tan fa'al ve ajala Ma'a malayketke Ya Muhabbilen havli ve la'ahba'a La'avbil halena ilaha saniyel al illa اللهم صل على سيدنا محمد السابق إلى لنا من نوره رحمة للعالمين ظهوره وعدد من مظالم البرية ومن بقي من منها ومن شقية صلاة تستغرق العد تعيد بالحد صلاة لا غوية لها ولا انتهاء ولا عمد لها ولا انقضاء صلاتك ولا أمد ولا انقضاء صلواتك التي صليت علي صلاة دائمة دوامك وعلى أهله وصعبه مثل ذلك سبحانه بك رب العزة ما يسرتون والسلام عليهم سليمون على رب العالمين برحمتك يا رم الراحمين Rabbana teqabbil minna yine kendisini ve Ali, Allah mağzına, kulla kiremi adına, min külşer Allah mağzına, adına, kulla kiremi adına, min külşer Allah maṣallallāsihidna muhammedim biʿādillāmi, Allah maṣallallāsihidna muhammedim biʿādillāmi, Allah maṣallallāsihidna muhammedim biʿādillāmi. Allah, bu salatın, muhammedin, biʿādillāmi. Allah, bu salatın, muhammedin, biʿādillāmi. Allah, bu salatın, muhammedin, biʿādillāmi. Bu, bu salatın, muhammedin, biʿādillāmi. Bu, bu بسم الله الرحمن الرحيم oquzümü aliyim aiyah al-rwağ-roğaniyon ve melaiket-nuraniyon sünlahe-nuri ezen ezen al al-nurun-nurun râri-nur hamri thumri-nur teksabi makbun-nurun Allah rabb-nurü-alela al-bahan ya Melâiketen Nûri Bin Nûri Llezi Ağzâe Minhu Kullu Nûrin Acîbû ve ahbidû Bin Nûri Llezi Ahadabihi Kullu Nûri Acîbû ve ahbidû Acîbû ve ahbidû Bin Nûrül Ağlâ Nûrin Nûri Bi'hakkı Rabbin Nûr Eyhalin Nûrin rabb رب النور رباني كرباني بازخ بازخ رب رب ششهيون كششهيون رب رب ششهيون كششهيون كششهيون آهن آهن رب النوري رب هانك رب هان بازيخين رب رب شهي شهي, شهي, كل, شهي, كل, شهي كل شهي لم شوهي مل, مل, مل شهي مل شهي بر, شهي بر, شهي بر شهي رم شهيٌ رم شهيٌ مر شهيٌ مر شهيٌ لشيٌ لشيٌ ورشيٌ ورشيٌ نشأر ش نشأر شه شاح شيء شيء اجيبوني ضائعين وما مرتكم سامعين مسرعين بالعزّة الصمدية والقدرة الأبدية والعزة للهية الرفيعة العالية.